رمز ع ي ن ا بريد ا ل م ح ب ة وبين قلبي وقلبى باقي الناس ما بيفحمونا ع ي ن ا في الغصونه ر م ز ع ي ن ا بريد المحبه وبين قلبي وقلبها باقي الناس ما بيفحمونا ع ي ن ا في الغصونه كمان لي ف ا ط ل و ن ا اين في الوصول مابين امين ف ر ا ج الحبايب انما الغوص واجب قصروا في فريد المحبه ورمز عينه باقي الناس ما بيفهمونا في الوصول